أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام مع كتاب ربنا والتدبر في آيات الله جل في علاه حيث يقول الله آمرا عباده بالتدبر في آياته فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وقال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ قال رجل من الاعراب لما سمع هذه الآية أقفالها حتى يفتحها الله جل في علاه، فأمره عمر بعد ذلك لما عقل عن الله لف علاه ما يقول كان حال السلف مع كتاب ربنا من الأعاجيب. نحن نتكلم على أناس طاروا وسموا إلى السماء ونحن ما زلنا في الأرض السفلى. كان عمر بن الخطاب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة إنما تعادون لصادق وإن الدين لواقع لو سمع إن الدين لواقع لو خر مغشيا عليه ثم عادوه أسابيع ولا يعلمون من أي مرض يشكو عمر بن الخطاب أما جبير بن مطعم لا لا أنت الآن تتذكر جبير بن مطعم هو الذي كان حال كفره يذهب إلى البيت فيرى النبي وسلم يصلي عند البيت وفي ذات مرة صلى المغرب وكان السنم عادة إذا صلى في المغرب صلى بالطور فسمع قول الله تعالى والطور وكتاب المستور في رق منشور قال أخذت قلبي وطارة أو طاشت بقلبي ثم ذهب إلى النبي السنم فبايعه على الإسلام وبعض السلف سمع قول الله تعالى فإذا نقر في النقور فذلك يوم إن يوم عسير على الكافرين غير يسير فشهق شهق فمات منها وهذا تدبر ليس بعده تدبر وهذه الأحوال ليست لنا هذه الأحوال نتكلم عنها كأنها أساطير لكننا نترسم خطى القوم على الله لو على يجعلنا نسير على دربهم ومن صار على الدرب وصل تكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على الاستعادة والبسملة وغيرها وسنبدأ إن شاء الله في تكملة الشرح أولا نسمع الآيات بالقراءات نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تكلمنا سؤال الماضي بأن الإنسان أمر أمرا من قبل ربه لا في أنه إذا أراده أن يقرأ هذا الكتاب العظيم هو كلام ربنا الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتهيأ لهذا الكلام العظيم لتلات هذا الكلام العظيم بالاستعادة أولاً عاوز بالله من الشيطان الرجيم وبيعنا هذه أصناف الاستعادة عاوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عاوز بالله من الشيطان الرجيم من النفخ وهمزه ونفسه أو بالتبديل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قلنا لها فوائد عظيمة جدا أنها تطرد الشيطان وفي كل الأحوال إذا ابتدأت القراءة تستعيذ وأيضا في أحوال الخاطرة بالمعصية أو الغضب الشديد على المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه نعم المزتجأ سبحانه جل في علاه فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غاضب غضبا شديدا حتى انتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها هذا يعني هذا الغضبان لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسملة بعدما انتقل من الاستعادة يبدأ بالبسملة والبسملة على الرارح آية من آيات الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة وقلنا قال بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وسنبين في الخفافات الفقهية آخر تفسير الصورة المسألة وأقوال الفقهاء فيها والبسملة أيضا الفضل فيها كثير وبينا أن كل أمر ذيبال لابد أن تبدأ به أو تبدأ فيه ببسم الله جل في علاه أيضا البسملة تجعل الشيطان يتصاغر أمام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم تعثر على دبته فقال بعض الأصحاب تعس الشيطان فقال الله للسلام لا تقول تعس الشيطان إن قلت ذلك تعاظم تعاظم في نفسه ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تصاغر في نفسه وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد على أن البسمة وذكر الله رليه أولى تجعل الشيطان يتصاغر في نفسه فشرحناها وشرحنا الحمد كأن الله رليه أولى يهيئ العبد بالسماء أولا ويخليه من كل شائبة ليعرف كيف يمدح الله رليه أولى كيف يسن على الله رليه أولى تدأها بالبسملة والإسم الأعظم لله رليه أولى ثم الثناء على الله علاه بالحمد وبالإلهية ثم بالربوبية فلما امتلأ القلب بالرعب من سلطان القهر ولوازم ربوبية الله علاه والقدرة والعزة والجبروت بعد ذلك رتب قلبه بالرحمة واللين واللطف الرحمن الرحيم ثم هيئه تهيئه أعظم منها وأقوى منها وهي مالك يوم الدين مالك يوم الدين هي تهيئة للإنسان حتى يعني يعظم الأمر في قلبه ثم يقف مع هذه الآية وقفات قبل أن نبدأ في الكلام على هذه الآية العظيمة مالك يوم الدين قرات مالك يوم الدين بالالف وقرات ملك يوم الدين ومالك يوم الدين هو المتصرف في شؤونه وهو الذي يقضي بين عباده يوم الدين يوم الحساب الله جل وعلا ذكر أنه يملك يوم الدين في أكثر أو في غير ما موضع من كتابه العظيم قد قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثيرة وأيضا قال الله تعالى بالنسبة لملك يوم الدين لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سورة الأنعام وله الملك يوم منفق في الصور قوله الحق وله الملك يوم منفق في الصور فهذه آيات كلها تثبت أن ملك هذا اليوم لله جل في علاه العلماء نظروا إلى القراءة السبعيه قال الله تعالى مالك يوم الدين ملك يوم الدين وهذه قراءة سبعيه يعني من قرأها متواتره من قرأها في الصلاة مالك يوم الدين صحت من قرأها مالك يوم الدين لكن العلماء اختلفت أنظرهم أيهما أبلغ في المدح مالك يوم الدين أم مالك يوم الدين فبعض العلماء قال مالك يوم الدين أبلغ وهي التي تقدم لأن المالك يكون مالك للطير مالك للدواب مالك للإنس مالك للجن لكن لا يقال مالك الجن مالك الدواب لا ما يقال في ذلك فهو أعم وبعض العلماء قلبها بل قلب الملك أعم من مالك لأن مالك هو الذي يتحكم في تدبير الشؤون وتصريف هذه الأمور قال العلماء إذا قدمت مالك يكون أفضل وأبلغ في المتح وأكثر في الثواب وهذا نظر صحيح لأنهم استندوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة وكل حسنة بعشرة أمثالها ومالك يزيد على مالك بإيش بحرف وهو الألف فاذا هذه أبلغ لتقراها وايضا قال بعضهم ان الترمذي أخرج او الحاكم خرج في كتابه حديثا صححه وافقه الذهبي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا مالك يوم الدين بعد ما قرا قال مالك يوم الدين وهذه كانها على الغالب وبعضهم قال لا قرأ النبي صلى مالك يوم الدين لان الترمذي عن ام سلمة اخرج عن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها أن النبي كان يقرأ مالك يوم الدين لكن هذا حديث ضعيف والغرض المقصود إذا دققت النظر وجدت أن مالك أبلغ في أمور وملك أبلغ في الأمور وإذا قلت من الناحية العقدية فإن مالك صفة فعل ومالك صفة ذات كيف ذلك؟ مالك من الملك مالك من الملك وهو تملك الشيء فإن الكون كله بمرميه الشاسعة سماء وأرض ونجوم وأنهار وأشجار أعناق الناس أرواح الناس أنفات الناس كلها ملك لله لا لا فمالك من التملك من الملك وملك من الملك والملك هو التحكم في شؤون العباد وتدبير العباد كما قال الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فاذا الأولى صفه فعل فيها إحياء وإماتة فيها اعطاء ومنع فيها رزق فيها رفعه فيها قبض فيها أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء واما الثانيه فيها التدبير كما بينا فاذا الثانيه صفه ذات والاولى صفه فعل ما هي صفه الفعل وما هي صفه الذات مالك صفة الفعل احسنت ومالك صفه ذات والصحيح أنه من السنة يقرأها المرء تارة مالك ويقرأها المرء تارة ملك بعد ما يعلم للناس أن ملك هذه قراءة سبعية هذا اول ما يقال في قول الله تعالى مالك يوم الدين كأن الله لله في علاه بعد ما لطف قلب العبد وبين له رحمات الله الذي في علاء الرحمة الواسعة التي تشمل كل البشر بل الجن والإنس كافر ومسلم وبين له الرحمة الخاصة بالمؤمنين فارتاح قلبه فكأنه ركن للرجاء وهو في حياته لابد أن يركن إلى الخوف لا للرجاء حتى لا يأمن مكر الله الذي في علاء فانتبه قلبه بزعزعه شديدة مالك يوم الدين كأن الرجل يقف ويقول يوم الدين ما يوم الدين يقول الله الذي في علاء ردا عليه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فكأنه يقول يوم الدين يوم الجزاء يوم الدين يوم الحساب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يكون كل إنسان طائره في عنقه يقف وحيدا فريدا فيقف وقفات مع هذه الآية أي أنت سترجع وستبعث وستحاسب على الضحكات على النفس على الصدقات، على الصلوات ستحاسب على الأوامر، على النواهي مالك يوم الدين. فيقف المر ويقول إذا فسروا لي مالك يوم الدين وما هو يوم الدين؟ مالك يوم الدين، الله جل يلف أضاف الملك ليوم واحد، مع أن الله يملك كل الأيام والليالي، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا الده أقلب الليلة والنهار. فلما يخص الملك بيوم واحد؟ هذا اليوم الواحد طال العماء لأن الأمر عظيم وهذا الأمر أمر جليل واليوم يوم عظيم تتناثر فيه الكتب والصحف والحسنات والسيئات ويوزن المرء وتوزن الأعمال كما سنبين وخص الله جل وعلا أو التخصيص في الملك بيوم الدين أن هذا اليوم لا أحد يستطيع أن يتكلم زورا وبهتانا فيقول أنا ملك أو أنا ملك الأملاك كما يزعم أحدهم ما من أحد يتكلم لا تسمع في هذا اليوم إلا همسة كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم ما أحد يتكلم لله الواحد القهار قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وردى له قوله وهذه بيان واضح جدا على أن في هذا اليوم ملك محض لله جل في أولاه يوفي كل إنسان حسابه وقال الله تعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب كما قال الله في غير ما آية إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يهيئ الناس ويقول إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة ترحلت مقبلة فكونوا من بنين الآخرة لا من بنين الدنيا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وقال حاسبوا أنفسكم قبله أن تحاسبه فإن الإنسان سيقف أمام ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه ترجمان فينظر إلى أي من منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر إلى أشأ منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يجد إلا النار فيحسب أنه قد هلك وإن ربك جل في ألا لا يوفين كل إنسان ما عمل دقيقا كان أو جليلا صغيرا كان أو كبيرا سبحانه هو العظيم المعاني الإيمانية من هذه الآية العظيمة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين أن الإنسان يقف أمام ربه بعدما اثنى عليه حسن الثلاء وبعدما تلمس رحمته وبعدما خف من سلطان القه أراد الله جل في أولا أن يهيئه تهيئة عظيمة حتى يكون خاشعا مرتجفا مفزعا لا آمنا أمام يد ربي جل في علاه لأن الله إذا خوفه في الدنيا أمنه في الآخرة لابد للإنسان أن يرتجف قلبه وتحتز جوارحه وأعضاؤه ليوم الدين ما هو يوم الدين؟ يوم الدين كما يتحيى للناس يخرج الناس من القبور عرات غرلا غير مختنين كلهم على فزع وهلع يسرعون إلى الله جل في علاه لا ينظر الرجل للمرأة ولا المرأة الرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضها حفات عرات وينظر الرجل للمرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا في الصديق فإن اليوم أعظم من ذلك أعظم القلب يذهل لا يوجد عقل عند الإنسان قد وصفاه الله وصفا دقيقا عظيما يوم تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد سبحانه وجل في أولاك كأن الناس على عرصات يوم القيامة يتزاحمون لا يتكلمون يهمسون يخافون يرتجفون الشمس تقترب من الرؤوس ويعرق الإنسان منهم من يصل عرقه إلى كعبيه منهم من يصل إلى ركبتيه منهم من يصل إلى حقويه منهم من يلجمه العرق الجامة وكل منهم يتلمس الخلاص والله لا يقضي بين العباد حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في ذلك ويشفعه الله جل في علاه، فكأن الله دل في علاه، قال لك بعدما أثنيت عليه وعلمت رحمته. اعلم أن هناك يوم سيسألك الله عما فعلته عما ضيعت عمرك عما أنفقت مالك عما استخدمت نعائم ربك دل في علاء التي أتتك تطرى وأنت لا تشكر وأنت لا تعرف لربك نعمة مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء إذا علم العبد بعدما وقف أمام ربه وسمع الإمام وهو يقول مالك يوم الدين يقول إذن لابد أن أعد للسؤال جوابا لا بد أن أعد وأهيئ نفسي لهذا المقام العظيم أقف أمام ربي كل غادر ترفع له راية تبين غدرته كل إنسان قد اجترأ على محارم الله للفعله لا, لا ستر هذا اليوم الفضيحة من لدن آدم إلى آخر الخليقة أو الكرامة من لدن آدم إلى آخر الخليقة بعدما يسمع المر هذه الآية العظيمة مالك يوم الدين كأن الله يحييه علمت أن هناك يوم ستحاسب عليه ستقف بين يدي ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة ستسأل عن الدقيق والجليل أقول لك وأبين لك في هذا اليوم عد له والعد لهذا اليوم ان تعبد ربك بإخلاص دون شرك قال الله تعالى بعدها تسلسل الآيات إياك نعبد وإياك نستعين إذا مالك يوم الدين يبين لك الرهبة ويبين لك الفزع والهلع وما يحدث في هذا اليوم العظيم كأنك تسأل وما الخلاص كيف النجاة إذا كان هذا اليوم فيه هذه الأمور العظيمة الجسيمة فما الخلاص يبين الله لك الخلاص والسعادة الأبدية والنجاة في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال علمؤنا سر القرآن بأسره في الفاتحة وسر الفاتحة في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم الله لله في أولاه المفعول على الفعل وهذا عجيب لأن الأصل تقديم الفاعل ثم الفعل ثم المفعول فكيف يقدم المفعول على الفعل هذا عجب والأعجب منه أن الأخوة مازالوا نائمين هل يقدم الفاعل على فعل يا أخو؟ إيش أنا قلت طيب؟ أنا قلت العجب أنه قدم المفعول على الفعل والترتيب الصحيح الفاعل ثم الفاعل ثم المفعول استيقظتم؟ هل قلتها اولا أنتم تسرحون معي التقدم تقديم الجملة الصحيح الخبر ثم الفاعل ثم الفاعل صح لا والتقديم الصحيح إن الفاعل ثم الفاعل ثم المفعول هنا يقدم الله لنا في أولئك المفعول على الفاعل والفاعل هو ضمير لا هذا الصحيح في الآية صدر المفعول إياه نعم إياك وطبعا الكافر المخاطب هذا ضمير مقدم مفعول به مقدم والعلماء يقولون هذه من البيان أن الله قدم المفعول للحصر إياك نعبد كما ورد بسنة صحيح عن قتادة بل وعن ابن عباس إياك نعبد يعني أنت وحدك نخاف وأنت وحدك نسجد لك أنت وحدك لك نتصدق لك نحج لك نجاهد لك نعمل الخيرات لك نهرب من المعاصي ومن المنهيات فإياك نعبد يعني وحدك نؤمر بالتوحيد لك لا يشوبه أدنى شرك إياك نعبد وإياك نستعين نفس الأم قدمت المفعول على الفعل للحص يعني لا نستعين إلا بك ولا نتوكل إلا عليك إياك نعبد وإياك نستعين طريقة هياك نعبد وهياك نستعين والصيحة المشهور من القراءات إياك نعبد وإياك نستعين وكانت هناك قراءة مردودة بالتخفيف دون التجديد وصحيح كما قلنا هو أن تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ذكر الله جل في وداء العبادة وسبقت الاستعانة وسنبين في الفوائد المستمرة لكن هنا مقامات عظيمة جدا بعدما هيئك الله جل في علاه وارتجف قلبك وخفت وسألت السؤال العظيم ما الخلاص من نجاه من عظائم يوم القيامة قال العبادة ثم يبين الله لك برفق منه ورحمة ولطف يرشدك وهو الهادي سبحانه علاه بأسرها كما سنبين الهدايه العامه والخاصة وغيرها من الله للفعلاء فالله يهديك يقول الخلاص من هذا الموقف العظيم هو أن تعبد الله ثم بين لك ولن تستطيع أن تعبد ربك إلا به كم انت فقير إلى ربك للفعلاء فقر ذاتي وكم أن الله للفعلاء غني عنك إنك أفقر ما تكون إلى ربك وأحوج ما تكون إلى ربك أنت لن تنجو من المهالك إلا بالعبادة ولن تستطيع أن تعبد إلا بربك جل في يقول لك النجاة في العبادة إياك نعبد كأنك تقول ربي الهمني العبادة ويقول لك أيضا إذا كانت النجاة في العبادة فلا عبادة إلا بي قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وفي الحديث القدسي قال الله تعالى فمن واجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلمنه إلا نفسه فإذا الله جل وعلا يبين لك أنك تعبد لك النجاف العبادة والعبادة لا تكون إلا بالاستعانة بالله جل في فذكر في هذا المقام أمرا عظيما العبادة ثم الاستعانة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه هذا استراحا أما لغة العبادة معناها كمال الزل مع كمال الخدوة وأعبد أهل الأرض لله جل في هو أقوهم ظلا لله جل في علاه. فالعبادة هي كمال الزل مع كمال الخضوع، كما قال بعض العلماء طريق معبد يعني طريق مذلل والعبادة في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والعبادة مقام شريف عظيم انظر كيف يحبك ربك انظر كيف مكانتك عند ربك في علا عندما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ماذا قال الله قال إني أعلم ما لا قال العلماء قال إني أعلم ما لا تعلمون أن من هؤلاء البشر الذين تنكرون على وجودهم الأنبياء ومنهم المرسلون ومن الذين يتذللون إلى الله جل في علاه ومنهم المخلصون ومنهم المتقون ومنهم الذين باعوا أنفسهم بحق لله جل في علاه فالله جل في علاه لحبه للبشر ولبني آدم جعلهم في مقام شريف عظيم جسيم يا لها من نعمه تستوجب الشكر لله جل في علاه ليل هذا المقام العظيم هو مقام العبوديه انت اعظم ما تكون وأشرف ما تكون عندما تكون هذه الجبهة في الأرض متذللا بها لله جل في علاه فأشرف أهل الأرض وأعد أهل الأرض أعبد أهل الأرض لله جل في علاه فمقام العبودية مقام شريف عظيم ومن حب الله للعبد رفعه بهذا المقام انظروا إلى أكرم الخلق على الخالق شرفه الله بهذا المقام حيث يقول ربنا جل في علاه في مقام الوحد الذي هو أشرف ما في الوجود قال الله تعالى وأوحى إلى رسوله اما قال وأوحى إلى عبده مقام العبودية أشرف المقامات وأوحى إلى عبده ما أوحى وفي مقام الإعجاز عند التحدي قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على على عبده الكتاب ولم يجعل له حجاب وأيضاً في مقام المعجزة في الاسراء والمعراج ماذا قال الله تعالى سبحان الذي أثرى بعبدي وفي وقت أشرف وظيفة خلق لها الإنسان وهي العبادة لله في علاه والدعوة له قال الله تعالى ولما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا فأشرف المقامات مقام العبودية وأشرف الناس عند الله منزلة أعظمهم تحقيقا لهذه العبودية أعظمهم ذلا لله جل في أولاه أعظمهم خضوعا لله جل في أولاه أكثرهم صلاة أكثرهم نفقة أكثرهم صياما أكثرهم تعبدا بالقلب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة العبادة ترفع المرء درجات عندما قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فهذه أعظم المقامات وأعلى المرات هي مرتبة العبدية أو مقام العبوديه إياك نعبد وإياك نستعين ثم ذكر الاستعانة والاستعانة هي طلب العون من الله الكريم لاستجاب الخير أو در الشر أو دفع المكروه يبقى حصول المؤمل المأمول ودفع. المكروه هذا معنى الاستعانة والاستعانة مطلق الاستعانة أو الاستعانة المطلقة لا تكون إلا من الله القوي العزيز القادر الجبار المتكبر الذي يملك كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا حري بك أن تستعين من يقدر أن يفي لك ما وعدك به أن يعطيك ما تسأله أن يمنحك من غير أن تسأل والاستعانة كما قلت المطلقة لله جلة في ولا يجوز لأحد إن يستعين بغير الله الذي في وهناك استعانة تجوز وهي الاستعانة بالبشر لكن هذه الاستعانة مقيدة وليست مطلقة وهذه الاستعانة لها شروط وقيود حتى تصح يمكن لك أن تستعين بأخيك يمكن لك أن تستعين بقلمك يمكن لك أن تستعين بعقلك في مسألة المقدمات والنتائج هذه الاستعانة لكن هذه الاستعانة مقيدة بقيود قيدها علما� استقاءا من الأحديث والآيات لابد أن يكون ح ح قاف طيب فسروا هذه القاعدة ماشي بشواندس معادلة رياضية لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا تفسرها فسرها لنا بضرب المثل يبقى الاستعانة بالخالق هذا الذي لابد أن يكون لان الله جل وعلا هو القادر المقتدر لكن كانك تسال طب هذه الاستعانه بالله جل يعلى في عباده الله الا استعين ببعض البشر أما أستعين ببعض الناس لاتوضا يصب علي هدوئي أستعين بأمي أن تاتيني بالمصلاه أصلي عليها مثلا استعين باخي ان يوقظني في الفجر لاصلي هذه استعانه فهل تجوز ولا ما تجوز قلنا تجوز نعم وهذه من تمام الاستعانه بالله جل يعلى ان يسخر لك مثل هذا السبب لكن هذه الاستعانه مقيده بقيود أن تقول حي حاضر قادر ما الدليل عليها اضرب لنا مثلا الله أكبر كرر عليه من الآية قال فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رادم. أخو بهم الآن لكن ما وجه الدلاله من هذه الآية هذه الآية ما وجه الدلال منها أنه يجوز أن تستعين بغيرك في العبادة وفي قضاء الحوائج أعينوني بقوة هذه الآية بقوه لا الله اكبر لا فض فوق الله جل في علاه لا يقر على باطل لو كانت منكره لانكرها الله جل في علاه أما قال ربنا جل في علاه مقرا لكلام امرأة قالت كلمة الحق عندما قالت ألقي إليها كتاب كريم إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ماذا قالت, قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أهلها أعزة اسكت طبعا أعزة طيب حاط وجعلوا أعزة أهلها أذلة اسكت قال الله تعالى وكذلك يفعلون فأقرها الله جل في علاه ولو كانت قد أخطأت لأنكر عليها فإن الله لا يقر على باطل فمعنى أن ذا القرنين قال أعينوني والله جل في علاه أقر ذلك استدللنا بها على جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه بل هو من باب الاستعانة بالله لأنه سبب سخره الله جل إياك نعبد وإياك نستعين آية عظيمة جدا الوقوف عندها سيطول لكن نختم بهذا الكلام على أن المرء يدور بين أمرين بين عبادة وبين استعانة وسنبين الاسبوع القادم كيف يعبد المرء ربه بالاستعانة ثم نختم الآيات بالفوائد المستنبطه الفوائد واللطائف في هذه الآية التقديم والتأخير إياك نعبد وإياك نستعين هذا التقديم يفيد الحصر والقصر كأنك تقول أعبدك وحدك وأستعين بك وحدك إذا كأن سائلا يسأل يقول كيف يكون المرض قد طبق هذه الآية بحدفيرها إياك نعبد ذبح لغير الله قد طبقها بحدفيرها خطأ لا ما طبقها لماذا؟ لأنه قد طرف عبادة الله وأنت تقول إياك نعبد طيب أقسم بغير الله لما طبق هذه الآية لماذا؟ لأنه ما صرف العبادة لله لا ولا إياك نعبد يعني انا أصرف هذه العبادة لك وحدك. لو نظر الغير الله كما يحدث من العامة. أقول أيضا ما طبق هذه العبادة. وكثير من الناس يقفون أمام الله وليلا نهار يقولون إياك نعبد وإياك نستعين وهم على شرك ولا يدرون ونعذرهم بجهلهم نعم لكن نقول لا ما حققوا هذه الآية. إياك نعبد وإياك نستعين من استعان بمديره على أن يترقى في عمله يعني يكون هو في منزلة معينة ويترقى إلى منزلة أعظم وقلبه كله يميل إلى مديره في هذا العمل هذا استعان بالله دانا في علاه. هل هو بعدما صلى وقال إياك نعبد وإياك نستعين قد حقق قول الله دانا في علاه إياك نستعين لا والله كل من مال قلبه إلى السبب. دون المسبب سبحانه جل في علاء ما أتم عبادة الله جل في علاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن التقديم والتأخير أصله الحص والقص الفائدة الثانية إن الله جل في علاء قال إياك نعبد وإياك نستعين والعبد لا يستطيع أن يعبد إلا بإعانة الله له فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال الله جل في علاء وما بكم من نعمة فمن الله هو الذي أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصارة والأفئدة فلما كانت الاستعانة هي البداية فكيف يقدم عليها الثانية ألا وهي العبادة نقول لأمور عدة الأمر الأول أن العبادة هي المقصودة لذاتها إن ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل إلا ليعبدوه كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لعبون فلما كانت العبادة هي المقصود لذاتها وكانت الاستعانة وسيلة إلى هذا المقصود قدم المقصود على الوسيلة الأمر الثاني إياك نعبد العبادة حق نحذ لله لا في أولائه وإياك نستعين مم. لا إياك نستعين حق للعبد إياك نستعين حق للعبد والدليل على ذلك قسمت الصلاة بينه وبين عباد لما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فلما كان حق الله الأول العبادة والثاني حق الاستعانة قدم حق الله تأدبا مع الله رب العلاه على حق العبد ألا وهو الإعانة أو الاستعانة الأمر الثالث أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فيقدم على توحيد الربوبية لأن من قدم توحيد الإلهية تضمن ذلك اقراره بربوبية الله جل في ولا. فمن سجد لله هذا توحيد إلهية هذا السجود يتضمن أنه أقر أن العزيز هو الله والعبد يذل لهذا العزيز فقدم الإلهية على الربوبية أيضا إياك نعبد عامه وإياك نستعين خاصة والعبادة عامة تشمل كل شيء من الاقوال والافعال الظاهره وللاستعانه لابد لها من الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا طلب الاعانه والطلب من باب العبادة فيدخل تحتها وايضا كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يستعين بالله جل في ألا لا حول ولا قوة إلا بالله فكل هذه استعان بالله جل في ألا تتضمنها العبادة فإذا العام العبادة والخاص الاستعانة فذكر الخاص بعد العام للتأكيد ذكر الخاص بعد العام للتأكيد كأن الله يقول لك أنت لن تنجو إلا بعبادتي ولن تستطيع العبادة إلا بالاستعانة فتذلل لي حتى أعينك على هذه العبادة أيضا من الفوائد والله طائف في هذه الآيات العظيمة فن الخطاب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياه نعبد وإياه نستعين صح؟ لا هذا السياق اللي لابد يكون صحيح ولا لا؟ أنت تتكلم عن الغيبة فهذا السياق لكن الله لله على أراد جذب قلبك شد انتباهك لتلتفت كثير من الناس إذا سرت معهم سيرا وانت تسير ينامون معك كما حدث الآن أنا مشيت معكم وقلت لا يقدم المفعول على الفعل هذا خطأ لا بد يقدم الفعل على الفعل وانتم نعم آمين صحيح ولا لا الأمر لا بد من جذب الانتباه بان تخطي من امامك وتنظر من المستيقظ من النائم فوجدنا الكل نائمين ولله الحمد هو الحاصل الله جل على يشد انتباه العبد بفن الخطاب هذا بأنه الكلام أولا يكون من الغيبة ثم يلتفت إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين هذا فن عظيم جدا ليجذب قلب العبد حتى لو سرح في أول الأمر ينتبه بعد ذلك حتى يتدبر فيما يطلع عليه من كلام الله جل في علا الفائدة الثالثة وفائدة عظيمة جدا أدب الخطاب مع الله أو أدب التقدم بين يد الله من الأدب العظيم أولا أن تبدأ كلامك أو تبدأ حديثك أو تبدأ دعائك أو تبدأ عملك بالثناء على الله رحمة الله انظر بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الاعظم ثناء أعظم ما يكون الحمد لله الثناء على الله وكسرت الثناء ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سناء ثاني والعلماء يقولون تكرار الحمد سناء ثم تكرار حمد آخر ليكون تمجيدا لله للفعلاء ولذلك قال الله عندما قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فالأدب أولا أن تسني على الله ما هو أهل له فإذا أثنيت على الله ما هو أهلا له وتكلمت عن الله بما تعرفه عن أسمائه الحسنة وصفاته العلى قد تقدمت بين يدي الله جل في علاه وفتح لك الباب فلك أن تطلب ما شئت والجهول هو الذي لا يتقدم بين يدي الله جل في علاه يبدأ بدعائه ومطلوبه وهذا أن له أن يستجاب قام أن يستجاب لك إذا قدمت المقدمة الأدبي أو تأدبت مع ربك بالثناء عليه أولا وهذا قد وضحه نفسنا في أكثر من حديث أن رجل دع الله جل في علاه من غير أن يثني على الله ولا يسني بالصلاه على وسلم. قال اعجل هذا انه استجاب له لانه لم يتادب بادب الخطاب مع الله اولا ابدا بالثناء بدا الله جل في علاه كتابه بالحمد بالثناء على الله جل في علاه لانه لا أحد يحب الحب مثل الله جل في علاه فالادب مع الله أن تثني على الله ما هو أهل له وتثني بعد ذلك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي مطلوبك اياك نعبد واياك نستعين ما قلت اياك نستعين الا بعد ما علمك الله أن تحمده اولا ثم تكرر الحمد سناء الحمد لله رب العالمين ثم تكرر الرحمن الرحيم هذا حمد لله في علاء فيكون سناء ثم تكرر الحمد تمجيدا فتقول مالك يوم الدين وهذا من عظائم ربوبية الله أو من تمام ربوبية الله جل في علاه. هذه آخر اللطائف التي يمكن أن تقال في هاتين الآيتين والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في كيفية التعبد الله والاستعانه به ثم ختام الصورة بإذن الله